This is <laughs> All right. ليس لهم قرام إلا من طريق لا يشمن ولا وتوهي يومئذ ناعمة لسغيها وراطية ha Feed نَمَارِقُ الْمَنْظُوفَةِ وَأَنْزَلَ يَوْمَئِذٍ بُرْكَانَهُ لِسَافْ يَا رَبِّي فِي دُنْيَانَا كُنْ نَارِيًا وَمَا مَرُّوا وَأَكَلُوا وَمَا يَقْطُرُ مَا وَإِنَّ السَّمَاءَ لَكَيفَ نُصَيِّرُهَا وَإِنَّ الْجِبَالَ لَكَيفَ نُصَيِّرُهَا فذكر إنما أنتم ذكر لاستعلم a uh -huh. uh -huh. we that so لست عا